بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أمني قريشي رسول ربي وجين سجود قلني جنان إثان قاف سجود قلن سن قرآن أفواللات ودوه ودوء سجود قلني ورح بشاجروا ودون كرافال التي نسان قدت وانبيي اسلامه سيهني أصددتشاني اسان الرأى نمن مراسمي عبشاتها في جنة درسيتينا سدبرتراتي برنجر إذا كنا ورمكتها فيه كأكا حمزة بذل متلفاني ني اسلام يعني أقسم عمر من الخط فان لي اسلام ما سينا ني اسلام من اسان جباد A kata omaribnul Khattabti Amanti Kabati Odun Udesunijirti Garu Odun Suni Jabin nagasmarahin Hinkabdu Abban Udun Sambasi ibn Ishat Grammat Kitaba Siraki Sati Sanad Udut Tungurin Basi. Hafizimn Hajar Kitaba Isali Sanul Mizan Kajalukh Sati Bakkan Kabdujani. على كل هال امني سنقفت من تندا رسول ربي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام كان را دور غداف توفتا با يف يدمت توفتا ها هاروة. سنمال جنانين مالقان دبرتين موت ما سكن نجهو دان يسا وساوس وله دعاه تنادي كان هند سيف غوناجدان عتباء المربعه نمجدم رسولت ارجتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلى الله عليه وسلم يالي عتبان تاسسا هم داو ابتددا إن كيبال سراء موتما ودو أدو فوته ركا كي يكيسا كيتتي باتي هركا براكي سنكيتتي اللي إن كيبال الرسول ربي صلى الله عليه وسلم كوريشيس متاجبات رسول ربي إرّا معجزاها روا وانو تنبين فدي كامي جتين فكين يحمل عيكافة إجانو أرقسيسي ليني وهي غندك إنا كان جلحانو ياعو بشاري أكو مبيتان غندما كاكيساتي انفاتا لغا وهي هياسو ربي جي افامي سيهابك اي سوكا ربين وان اداد داوان فقطا فقطا اكنا اكنا رسول ربي ربربادو رب التسينا ارقا انا اماني قريش يقوني سنتين قباب باني وار رسول ربي اتاماني اكمالي ميدو اكمالي ال اولو التسينا كي رسول ربي أجول ان Sa health boys wereطمت. نضع الأ قاتلة عند الصحابة الرا. سنساعد بالحديث عن كداما چمر ح타. دوسراء الغزاء على النبي دي where the peace the امير اتتهيت ننديمون جعفر بن ابي طالب. فجران لما فاتني قجيلا ججبا ركو قدات سان الرقه تدراج على ميداما مسلمتوني قريش الراء لكي ملي ميداما ارقانيجراني اذا قده قوتي قريش مسلمتوته ودو قدان صاف ديمن قدان سلمتا تنقرها بشارا Khalid ibn Hizam namajadam Bovti Karati ninte odo godan safade majru karati du'e rabbin sarra Jalatu. Kanabodas manni sunni quraishin ne, aadmaya jaba rasul rabbi rakahu daf tattafi godan simal jennan amrin islamumma kudi fa isa شميه جنان مرتى فقطا تقو فردته سنمالي تلايا باريسيني بني هاشمه بني أبد المطلب أدانجيتو كينا بيسفنا ولراغورو كينا بيسفنا جرانجيكو نمتقو إسرانبيتو إسرتي نقرقورتو ولين انتاقو اتنهاسه ارانفورو Kanamurti, murti patani barret patani talaya Garaka gara ka'ba Bani satti banin banin hashim shi'ibilti wal gayani garatti galan nan nonsi kanaf shi'ibi abi talib je dametini wamamin adamain isan ittogdan kuni waggasa dehifture accirra gadi banitinin wa bi ta'chu wa gugurachu khandan denni wogasa di wutu godatti galani gafa karnamni wajjingale momintoda qoha miti warri dariisani taay kukkparaalle waluman gale chukay mashriktota namtuqko yo in namakeeta he ye sagar gaastra ko kobechchu malif rabbi ratti بليني ألفاتة ديبوني همماتة هكذا ون يا تاكا دوكان تكّا أبنتي يجطو همّان تقول أبمي وان يا تاني دوكان مين لمن قد عبد الله بن عباس يروكان دلاته ترجمان الكورانة شعبي صنيت دلاته جت قدر صنيت دلاته قدر قارا خيسان صنيت دلنسان صنيت رسول رب عبد الله كان في الدعاء قد دعو رني اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل جلا سندى صحيحا كإمام أحمد باسي هديثني يا ربي فقهي دينا إسابر سيسي قرآن فسروا إسافكني جلا وري قريشي كبني عبد المطلب خانان قرى والاتلافا Namni muraasni Kaaba Kana nasi nani Waraka acke Yali tattafi gudda gulam Yoi san Lakanuyu nani chirrut Alkan Rirme waraka tana Bota bismi kalla Riemyn jatse talaja isäntä sikaan, Bota makkarat viidut, battuko fahm viiste. Aciratti valgani Mukataan joka Admain, isäni suni, Badu argani, halakanan kanan, Gudagadi debi un, Gara Dudani, duudani, Namatka isani isäni argami, Darsti teinat eluusuratti, Duoabi talib, Wajimbaranna, وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.